ستين يوم ما وين في الدنيا له الرسنين صديق درجات وحزين في ما شمعه ما مشيت في الرسنين وحزين ما يا يوم كنتي بتحكي لي أكبر وتمشي خضبي لي وتحنيني تغني لي عدين وزان وضبارتي لي حزين يوم ما مشيت وحسي على وراسي سادي غدر قاسي وحزين أي تاني ما شمع الدنيا يمه ما لنا خوف لا فيها رد لا زول عطوف وانا كام لولا الظروف احب معاه نزعه ونطوف سبتين يمه مشيت به الدنيا دي والراس مين قدر غدر قاسي بحزين فايتاني ماشيه معاه في كل صباح بشتاق اجيك اكس لحضنك وابوس ايدك وتقولي لي بالحنيه ديك يا جناي عفو يرضاي عليك يا امي مشيت بين الدنيا ديك والراسلين ساقي الغدر قاسي وحزين اي ثانيه بالشمعه الدنيا يومة أشكتتنا وما فيها خير الفرقتنا ضيعتنا وودرتنا أودرتنا من جات يتمتنا ستيني يومة مشاتي وين في الدنيا ليه ورسي بعيد ساقي غدر قاسي وحزين بيتاني ما معاه وين مشتاق يا يمه انا ليا سنين لحضنك دافي الحنين، الكم بلا كزبح حزين، يا يمه غيرك ليا غيرك سبتيني يمه مشيت بيك الدنيا ليل مر السنين ساكن غدر قاسي وحبيب غايتانيب الشمعه ستين يوم ماشيت به في الدنيا ليه مرصين ساقى قدر قاسي محزين في ثاني ماش في الدنيا قدر قاسي محزين في ثاني ما معه سبتيني وما ما شئت به ساق خدرجع سبحدي سبتيني وما ما شئت به في الدنيا لا مرة سني ساق خدرجع سبحدي في ثاني ما exclusive on Ali Media Center